بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر وما أ د ر ى كما ل ي ل ة القدر ل ي ل ة القدر خير من أ ل ف شهر تنزل ا ل م ل ا ئ ك ة والروح فيها ب إ ذ ن ربهم من كل أ م ر سلام هي حتى مطلع ا الفجر